قال كذلك أتتك آياتنا فنتيتها وكذلك اليوم تنتى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 وَالصَّبِحِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَتَفَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آلاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ انواء من منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفسهم فيه ورض ربك غير وابقى وامر اهلك بالصلات واط عليها لا نسالك رزقا نحن نرجوك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصفف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا